يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَبَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَابَ كَاتِبُنَيْ اكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه وليتق الله ربه ولا يبغص منه شيئا فان كان الذي عليه الحق تفيئا ضعيفا لا يستطيع ان يمله فليملل وليه بالعدل وَٱشْهَدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ تضل إحداهما فتذكر إحداهما لخرى وَلَا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تتأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً لا أجله ذلكم أقتطعن ان الله واقوم للشهاده وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ان لا تكتبوها واشهدوا اذا تبايعتم ولا يطار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه خسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم